والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فما لبتغى وراء ذلك فأولئك هم العالمين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 هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناهه نقطه في قرار مكين ثَُّ خَلَقُنَ مُطُوفَةَ عَلَقَة فَخَلَقَعَلَقَةَ مُبغةَ فَخَلَقونَ المُبغَةَ عوام فَخَلَقَ المُبغةَ عوام فَكَ سَونَ الْعوَامَ لَحْمَ ثمَُّأَ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 وَإِنا عَلَ ذَهَابِ بِهِ لَ قَادِرُون فَأَن شَأنَّ لَكُمْ بِججَ النَّاتِ مِنَّ شِيل وَأَعْن بِلَكُمْ فيِيهَا فَوكِهُم كَكثيرَح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 هُوَ مَن يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا إن هو إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْضَعَ لِأَمْرِ رَبِّهِ ۖ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفلك فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ الثَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُقَاْتِلُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَتْرَفْناَاهُ فِي الحياتاتِ الُّنْيياَا مَا هذاَا إِللاا بَجرَرٌُ مِفْلُكُمْ يعقُل مِنما تَأكُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مِن مَا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً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 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَوجَعَ نَدَنا نَب َم وَغَُّهُ آي وَآ وَإنهُم إلَ رَبَ وَاتِزاتِ قَرَالم وَمع يا أَّهَ الرُسُلُكُلُ مِ رَ الطجذاتِ وَعملوا صالِح إِ بِمَا تَععملونَ عَم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَبَيْهِ الْفَرِحُونَ فظَضْم فيِي غَمرَةِ حتىََّ حين أَ يَحسبونَ أَ مَالُوا مِّهُ بِه مِ مالِ وَبَنينأَ يَحسَبونَ ما بِهِ مِ مال وَبَنين نُسَارعُ لَهُم فيِي الخَيرات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 ونبينا كتاب ينصق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاء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 سَخَراج رَبّكَ خَيس وَوهو خَيرُ, خير الازقم وَإِكَ تَدَعهُم إلَ شافٍ مستُستَقم وَإِنَّ الذيينَ لا يُؤمنونَ بِالاخَِةِ عَن أُسراطِي لَكبُون وَلَ رَحبناَاهُم وَكشَفْن ما بِهِم مِ بُرِّ ل لَُّ فِي طُغِيانهِمْ يَعْمَهُون وَلا قَدَ أَخَزْناهُ بِعَزَاد فَمَسْتَكَُون لِرَبّهِم وَماَا يَتَبَظَعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم فِي الأرض وإليه تحشرون وَهُوَ الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون يَا أَيُّهَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيُّ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ إِنَّهُ لَمَبْعُوثٌ لِقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إن هذا إلا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 على بعد سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يعصون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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال احسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمن فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وَقُ رَبّ فِي وَظحم وَآ تَ خَّرُ